ولا تطع كل حلاف ما هم اما زم الشاء بنم من نائل الخير عُتِلٌ بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم سنسمه بلوناهم كما بلونا كماَمَا بَلَونَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقَسَمُوا إِذْ أَقَسَمُ لَا يَصِْم مُصِحين وَلَا يَسْتَتنون وَطَافَلَهَا طَائِفُم مِ الرَّبِّكَ وَهُم النائِمون وَأَصَحَت كَ الصَّرين فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين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 لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين كَمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ إلى عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لكم لما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 يَوْمَا يُكْشَفُ عن سَاقِون وَدَونَ إلىى السّجودَ وَدَعونَ إلى السّجودِ فَلَا يَْتطيرون خاشِعََةً أَبصَارُوم تَررهَقُذِلَّ وَقَد كَانوا يُدَعونَ إلىى السّجودِ وَهُمْ سَالِمونون. ہدیرین ل ام تسالهم اجرا فهم مماغرم مثقلون ام عند دوم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم فَجاءَ تَبَاوُرُ رَبِّهُمْ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذُو لَذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ